و أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ت م التسليم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وبعد قال الشيخ رحمه الله و س أ ل ن ي أ ي ض ا بعض ا ل أ ص د ق ا ء أ ن أ ك ث ر فيه أ ي المختصر من التقسيمات ل ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة من حصر أ ي ضبط الخصال ا ل و ا ج ب ة و ا ل م ن د و ب ة وغيرهما ف أ ج ب ت ه إ ل ى سؤاله في ذلك طالبا للثواب من الله تعالى جزاء على تصنيف هذا المختصر راغبا إ ل ى الله سبحانه وتعالى في ا ل إ ع ا ن ة من فضله على تمام هذا المختصر وفي التوفيق للصواب وهو ضد ا ل خ ط أ إ ن ه على ما يشاء أ ي يريد قدير أ ي قادر وبعباده لطيف خبير ب أ ح و ا ل عباده و ا ل أ و ل مقتبس من قوله تعالى الله لطيف بعباده والثاني من قوله تعالى وهو اللطيف الخبير واللطيف والخبير اسمان من أ س م ا ئ ه تعالى ومعنى ا ل أ و ل العالم بدقائق ا ل أ م و ر ومشكلاتها ويطلق أ ي ض ا بمعنى الرفيق بهم فالله تعالى عالم بعباده وبمواضع حوائجهم رفيق بهم ومعنى الثاني قريب من معنى ا ل أ و ل ويقال خبرت الشيء أ خ ب ر ه ف أ ن ا به خبير أ ي عليم قال رحمه الله تعالى كتاب أ ح ك ا م ا ل ط ه ا ر الشيخ بعد أ ن جعل في هذه ا ل م ق د م ة ما تكلم فيه عن علم الفقه وعن تعريفه بين سبب كتابته لهذا الكتاب ودائما السؤال مفتاح الجواب ولذلك ينبغي على ا ل إ ن س ا ن أ ن ي س أ ل والسؤال الذي ي س أ ل ه ينبغي الا يكون متعنتا فيه ل أ ن بني إ س ر ا ئ ي ل إ ن م ا أ ه ل ك ه م ك ث ر ة أ س ئ ل ت ه م واختلافهم على أ ن ب ي ا ئ ه م ومعنى هذا أ ن ه م لا يجيبون مع م ع ر ف ة الطريق في الجواب أ م ا إ ذ ا س أ ل ا ل إ ن س ا ن من أ ج ل أ ن يصل إ ل ى ا ل ح ق ي ق ة و إ ل ى م ع ر ف ة الحلال والحرام فهذا شيء مندوب وهذا شيء مطلوب منه شرعا ولذلك كان أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون إ ل ى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم أ ح ي ا ن ا ي س أ ل و ن ه ولو نظرت إ ل ى ا ل أ س ئ ل ة في كتاب الله عز وجل من قبل أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدتها لو قليلا ي س أ ل و ن ك عن اليتامى ي س أ ل و ن ك عن الخمر والميسر وهكذا تجد أ ن ا ل أ س ئ ل ة ب ض ع ة أ س ئ ل ة إ ن م ا كانت في كتاب الله تبارك وتعالى وهنا السؤال إ ن م ا كان أ ن يجمع الشيخ كتابا يهتدي به الطلاب إ ل ى م ع ر ف ة أ ح ك ا م دينهم وقد طلبوا منه شيئا آ خ ر أ ن يقسم لهم الكتاب أ ي إ ل ى كتب و إ ل ى فصول و إ ل ى فروع من أ ج ل أ ن التقسيم يسهل ا ل ع م ل ي ة التي يريد ا ل إ ن س ا ن أ ن يصل إ ل ي ه ا فمثلا لو أ ر ا د بحثا في السواك ف إ ن ه جعل له فرعا أ و فصلا في باب ا ل ط ه ا ر ة وهكذا كل م س أ ل ة تراها قد بوبها الشيخ وقسمها ر ح م ة الله تبارك وتعالى عليه ف إ ذ ا قسم ش ي خ الكتاب ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة وكان ذلك بمختصر موجز أ ن ي ق ليس فيه تطويل ممل ولا اختصار مخل وكان يبين عدد ا ل أ ش ي ا ء مثلا ً ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتكلم عن أ ر ك ا ن الوضوء فقال إ ن ه ا س ت ة وهكذا كل ما وصل إ ل ي ه فكان يتكلم فيه و أ ي ض ا ً إ ن ا ل إ ج ا ب ة قال ف أ ج ب ت ه والفاء يقولون للتعقيب بلا م ه ل ة و إ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ما سئل عن أ م ر دينه فينبغي عليه الا ي ت أ خ ر في الجواب أ ب د ا ً ولذلك هذا دين الله عز وجل ويجب على العلماء أ ن ينشروا ا ل ف ض ي ل ة و أ ن ينشروا العلم و أ ن ينشروا الخير في كل مكان ولذلك كان مجرد أ ن س أ ل ه ب د أ يكتب الشيخ و ب د أ يؤلف وليس المراد أ ن ه يريد والله أ ن يرفع اسمه في ديوان المؤلفين لا بل كان يفعل ذلك طالبا للثواب من الله تبارك وتعالى ف إ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ما فعل فعلا في حياته الدنيا ف إ ن الله سبحانه وتعالى يجزيه الخير في ا ل آ خ ر ة يدخله ا ل ج ن ة يبعده عن النار يعني في بعض الناس أ ح ي ا ن ا يفعلون أ ش ي ا ء م ع ل و ل ة لا اقرا ا ل ق ر آ ن ل ل ق ر آ ن أ ل ف الفقه للفقه اطلب الثواب من الله عز وجل أ م ا لو قيل له لم ا تفعل ليقال عنه إ ن ه يفعل مثلا مثلا ك أ ن إ ن س ا ن ا يقول لك أ ن ا أ ق ر أ س و ر ة ياسين في كل يوم و أ ق ر أ ا ل و ا ق ع ة في كل يوم و أ ق ر أ السبعه ا ل م ج ي ا ت في كل يوم و أ ق ر أ طيب لماذا تقول لي إ ذ ا كنت معلما وتريد أ ن تعلمني جزاك الله خيرا و إ ن كنت تريد أ ن تفضح السر بينك وبين الله عز وجل فقد وصلت إ ل ى شيء من الرياء و ا ل س م ع ة والبعد عن طريق الله تبارك وتعالى فالشيخ كان طالبا للثواب و أ ي ض ا كان راغبا متقدما إ ل ى الله تبارك وتعالى بعد ذلك أ ل ف الشيخ هذا الكتاب في توفيق من الله تبارك و تعالى و إ ع ا ن ة و تحرى في ذلك أ ن يكون الكتاب صوابا أ ي عندما ينقل ا ل أ م ر و ينقل الحكم من أ ق و ا ل ا ل أ ئ م ة المجتهدين ف إ ن ه يتحرى ا ل أ م ر ا ل أ و ل و س أ ل الله سبحانه و تعالى ب أ س م ا ئ ه ا ل ل ط ي ف ة فقال إ ن ه تعالى على ما يشاء قدير ومعنى قدير قالوا إ ن هذا الوزن فعيل يستوي فيه الفاعل والمفعول فتقول رجل جريح أ ي مجروح وعندما تقول أ ي ض ا الله قدير بمعنى قادر فيستوي فيه اسم الفاعل واسم المفعول ولذلك ينبغي أ ن ننبه على هذه ا ل م س أ ل ة ومن أ ي ن اقتبس هذا الاسم فتراه قد اقتبسه من كتاب الله تبارك وتعالى ومن ا ل آ ي ا ت الله لطيف بعباده وهو الحكيم الخبير إ ن ه على كل شيء قدير إ ل ى غير ذلك فلم ي أ ت ي باسم ل أ ن أ س م ا ء الله تبارك وتعالى ت و ق ي ف ي ة ما معنى ت و ق ي ف ي ة لا يجوز أ ن تطلق على الله تبارك وتعالى أ ي اسم من أ س م ا ئ ه إ ل ا بما ورد في كتاب الله أ و في س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يظن ا ل إ ن س ا ن أ ن ه يعني يسمي اسما معينا وهو يحسن ا ل ت س م ي ة فمثلا أ ع ط ي اسما سموه بعض الفئات ا ل ش ا ذ ة ا ل م ن ح ر ف ة لله تبارك وتعالى فقالوا عند عوضا يقول بسم ا الله الرحمن الرحيم يقولون باسم مهندس الكون ا ل أ ع ظ م أ ن ت ربما تسمع هذا الاسم فتعجب و تطرب به ل ل و ه ل ة ا ل أ و ل ى و لكن هذه ا ل ك ل م ة ماذا تعني أ و ل ا إ ن المهندس يحتاج إ ل ى أ د و ا ت فهل الله تبارك و تعالى يحتاج إ ل ى أ د و ا ت خ ا ص ة في كتبهم عندما يكتبون يجعلون المثلثات و ا ل ف ر ج ا ل و إ ل ى غير ذلك ف ك أ ن الله سبحانه وتعالى يفكر في م س أ ل ه انه إ ذ ا أ ر ا د شيئا اذا اراد شيئا ف إ ن م ا يقول له كن و فيكون ولا ح ا ج ة لهذا ا ل أ م ر فالله أ ع ط ا ن ا من قدرته سبحانه وتعالى فمثلا أ ن ت عندما تريد أ ن ترفع يدك فهل تقول ليدك ارتفعي هذا شيء من ق د ر ة الله أ ع ط ا ه الله سبحانه وتعالى لك فمن باب يعني أ و ض ح و أ و ل ى و أ ف ه م أ ن ك تدرك بذلك أ ن ت مخلوق أ ع ط ا ك الله هذه ا ل ق د ر ة ولكنه إ ذ ا أ ر ا د أ ن يمنعك ن س أ ل الله سبحانه وتعالى يعني أ ن يحفظ علينا سمعنا و أ ب ص ا ر ن ا وقوتنا ما أ ح ي ي ت ن ا ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يمنعنا منعنا كم من إ ن س ا ن يريد أ ن يحرك يده فلم تتحرك معه ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة واذا أ خ ذ هذه الكلمات من كتاب الله تبارك وتعالى فالله عالم ب ا ل أ ف ع ا ل و ا ل أ ق و ا ل والحركات والسكنات والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إ ل ا أ س ع ه ا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت بهذا ننتهي من ا ل م ق د م ة و ن ب د أ ب أ و ل الكتاب كتاب أ ح ك ا م ا ل ط ه ا ر ة يعني يشير الشيخ و ك أ ن ه يقول هذا كتاب أ ح ك ا م ا ل ط ه ا ر ة و هذا كتاب أ ح ك ا م ا ل ط ه ا ر ة أ ي يبين الشيخ فيه أ س ب ا ب ا ل ط ه ا ر ة و أ ح ك ا م ه ا و لذلك تستطيع من هذا الكتاب أ ن تعرف أ ن ا ل إ س ل ا م يبحث أ و ل ما يبحث عن ط ه ا ر ة ا ل إ ن س ا ن ط ه ا ر ة قلبه وعقله و ط ه ا ر ة أ ع ض ا ئ ه ا ل إ ي م ا ن أ و ل ا ف إ ن ه يبتعد عن ع ب ا د ة ما سوى الله تبارك وتعالى وبعد ذلك ينتقل إ ل ى ع ب ا د ة الله فيزيل عن نفسه ا ل أ ذ ى ويتقرب إ ل ى الله عز وجل ب ا ل ط ه ا ر ة وما فتح المسلمون ب ل د ة من البلاد إ ل ا و أ ح د ث و ا فيها ما يكون فيه من الماء مثلا كالحمامات ووسائل الشرب ووسائل قضاء ا ل ح ا ج ة إ ل ى غير ذلك ولا تجد هذا أ ب د ا إ ل ا في بلاد المسلمين أ م ا في غير بلاد المسلمين لا ينتشر هذا ا ل أ م ر وانظر ماذا فعل المسلمون في ا ل أ ن د ل س و أ و ل ما قام هؤلاء على المسلمين و أ ح ر ق و ا يعني ما كان للمسلمين من آ ث ا ر فما كان منهم حتى إ ل ا أ ن ه د م و ا حماماتهم و منعوا ط ه ا ر ة فيها وهذا ا ل أ م ر إ ن م ا يعود إ ل ى ن ج ا س ة الكفر و إ ل ى ط ه ا ر ة و ن ظ ا ف ة ا ل إ س ل ا م و المسلمين و اليوم في أ ح ك ا م ا ل ط ه ا ر ة إ ن م ا نتعلم شيئا هاما ا ل ط ه ا ر ة مفتاح ا ل ص ل ا ة و نتعلم أ س ب ا ب ا ل ط ه ا ر ة و كيف نتقدم إ ل ى هذه المياه التي يجوز فيها التطهير وكيف نقسمها وماذا نفعل في ا ل أ س ب ا ب التي توصلنا ي أ و الشروط التي تتحقق فيها عبادتنا قال الشيخ والكتاب ل غ ة مصدر بمعنى الضم والجمع يعني إ ذ ا بحثت عن م س أ ل ة الكتاب <تصفيق> هذا الكتاب ك ل م ة كتاب بشكل مطلق هل عندما تقول كتاب ماذا كتبت كتبت مثلا زيد ف إ ن ك ضممت الزاي إ ل ى الياء إ ل ى الدال فتكون من هذه ا ل ك ل م ة من هذه الحروف ك ل م ة كيف كونت ا ل ك ل م ة بضم هذه الحروف إ ل ى بعضها البعض و بهذا الجمع الذي جمعت فيه حروف الهجاء بعضها إ ل ى بعض ثم جمعت هذه ا ل ك ل م ة إ ل ى ك ل م ة أ خ ر ى ف أ ل ف ت ج م ل ة وبعد ذلك أ ل ف ت مع ا ل ج م ل ة ج م ل ة أ خ ر ى ف أ ل ف ت بحثا ثم ضممت بحثا إ ل ى بحث آ خ ر فكان بذلك الكتاب إ ذ ن من أ ي ن جاء ك ل م ة كتاب من الضم و الجمع هذا هو المعنى ا ل أ و ل وهو معنى لغوي أ م ا في الاصطلاح يعني اصطلاح أ ص ح ا ب الفن أ ص ح ا ب الفقه فهذا ا ل أ م ر معناه اسم لجنس من ا ل أ ح ك ا م يعني عندما نقول نحن كتاب ا ل ط ه ا ر ة أ ن ت ماذا تتصور من هذا الجنس ماذا يوجد فيه فيه غسل فيه وضوء فيه البحث عن المياه فيه تقسيم المياه فيه صفات المياه فيه الاستنجاء فيه كذا كل ما يتعلق في مسائل ا ل ط ه ا ر ة من أ و ل ه ا و إ ل ى انتهائها حتى تشرع في ا ل ص ل ا ة إ ن م ا يكون في هذا الكتاب إ ذ ن واصطلاحا واصطلاحا اسم لجنس من ا ل أ ح ك ا م أ م ا الباب فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس عندما تقول جنس معين مثلا تقول إ ن س ا ن جنس ماذا يدخل تحت ك ل م ة إ ن س ا ن ذ ك ر و أ ن ث ى صحيح فالذكر نوع و ا ل أ ن ث ى نوع أ ي ض ا عندما تذكر الكتاب فهذا جنس ماذا يدخل تحته يدخل تحته أ ن و ا ع مثلا ت ا ر ة يتكلم عن الغسل هذا نوع وتاره أ ن يتكلم عن الوضوء هذا نوع وتاره أ ن يتكلم عن أ ق س ا م المياه فهذا نوع آ خ ر فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس و ا ل ط ه ا ر ة بفتح الطاء ل غ ة ا ل ن ظ ا ف ة ما معنى تطهر تنظف في ا ل ل غ ة ن ظ ا ف ة بشكل عام أ م ا بالشرع يعني إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يتنظف من ا ل أ ق ذ ا ر يتحمى بعد يومين ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة ما قرب جسده من الماء فقام يغتسل و ينظف يده و جسده من ا ل أ ق ذ ا ر و ا ل أ د ر ا ن عند ذلك نقول فلان يتنظف هذا معنى أ ص ل النظافه لكن ا ل ن ظ ا ف ة أ ح ي ا ن ا تكون ن ظ ا ف ة ح س ي ة و أ ح ي ا ن ا تكون ن ظ ا ف ة م ع ن و ي ة ما معنى ن ظ ا ف ة ح س ي ة و ن ظ ا ف ة معنويه ه ل لو وصل على ا ل إ ن س ا ن شيء من الدم و أ غ ذ يغسل يده هذه نظافه ح س ي ة أ م ا هنالك لو كان في قلبه حقد و كان بغض و كان في غيبه و كان هنالك نميمه و كان هنالك رياء و كان م ن عجب هذه ا ل أ م ر ا ض ا ل م و ج و د ة في القلوب أ ي سيستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن ينظفها نعم بالتمرين و ا ل ت و ب ة إ ل ى الله عز و جل ف إ ن ه يستطيع أ ن يطهر نفسه إ ذ ن من ا ل أ د ن ا س ا ل ح س ي ة و ا ل م ع ن و ي قال و أ م ا شرع ففيها تفاسير ك ث ي ر ة والشرع يعني في اصطلاح الفقهاء إ ذ ن فيها تفاسير ك ث ي ر ة منها قولهم فعل ما تستباح فيه ا ل ص ل ا ة فنحن ماذا نفسر ك ل م ة ا ل ط ه ا ر ة ا ل ط ه ا ر ة أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ص ل ي و أ ن أ د خ ل إ ل ى ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة شرط ل ص ح ة ا ل ص ل ا ة صحيح وما هو الشرط في التعريف هو ما تتوقف عليه ص ح ة ا ل م ا ه ي ة وليس جزءا منها إ ذ ا أ ر د ت أ ن أ ص ل ي ينبغي أ ن أ ك و ن متطهرا من الحدث ا ل أ ك ب ر ينبغي أ ن أ ك و ن متوضئا ينبغي أ ن أ ك و ن ساترا للعوره ينبغي أ ن أ ك و ن واقفا على مكان طائر هذه كلها هل هي أ ج ز ا ء من ا ل ص ل ا ة أ م هي خ ا ر ج ة عن ا ل ص ل ا ة هي خ ا ر ج ة عن ا ل ص ل ا ة ل أ ن ا ل ص ل ا ة متى تبتدئ تبتدئ كما س ي أ ت ي تعريفها في باب ا ل ص ل ا ة أ ق و ا ل و أ ف ع ا ل م ب ت د ا ة بالتكبير م خ ت ت م ة بالتسليم هل عندما تقول الله أ ك ب ر لا تستطيع أ ن ت أ ك ل ولا أ ن تشرب ولا أ ن تلتفت ولا أ ن تكلم خلاص أ ح ر م ت ما معنى أ ح ر م ت تركت كل شيء من أ س ب ا ب الدنيا وتوجهت إ ل ى الله عز وجل الوضوء ماذا يفعل ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه الوضوء فعل ما تستباح به ا ل ص ل ا ة أ ي من وضوء وغسل وتيمم و إ ز ا ل ة ن ج ا س ة إ ذ ن أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ع ط ا ن ا ك ل م ة أ ك ب ر من كلمه وضوء أ و غسل قال ما تستباح به ا ل ص ل ا ة فالذي يحتاج إ ل ى وضوء يتوضا و الذي يحتاج إ ل ى غسل يغتسل و الذي لا يجد الماء يتيمم والذي يجد ا ل ن ج ا س ة على ثوبه يزيلها والذي يزي يجد ا ل ن ج ا س ة على بدنه أ ي ض ا يزيلها والذي يجد ا ل ن ج ا س ة في مكانه إ م ا أ ن يبتعد عنه ويتخذ مكانا آ خ ر أ و أ ن يطهر المكان فالحمد لله في شرعنا جعل أ ن ز ل الله لنا من السماء ماء طهورا بعض أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ل ما دخل إ ل ي ه وكان من ا ل أ ع ر ا ب ماذا فعل عندما ازدحم ا قام فبال في المسجد بل ا و يحسب أ ن ه يجلس في الطريق النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان عنده من ا ل ر ح م ة و ا ل ش ف ق ة و الخير و المعروف ماذا قال لو صارت ا ل آ ن في زمنا ن ب أ م الناس بقتلوا ماذا قال لا تزرموا صاحبكم ت ر ك و ا لا تزعجوه قد يصيبه شيء لو كل واحد قاله شو ع ب تساوي هون شو ع ب تساوي هون برعبوه مثلا لا لا تفعلوا شيئا من هذا وعندما انتهى وكان مسجد رسول الله من الحصى ماذا قال صبوا عليه ذنوبا من ماء أ ي إ ذ ا صببتم على هذا البول الذي بال فيه ذنوبا من الماء ف إ ن البول قد تشربته ا ل أ ر ض و أ ن ت عندما تسكب الماء من ا ل أ ع ل ى ف إ ن ك ك أ ن م ا تغسل هذه ا ل أ ر ض وبعد ذلك ينزل الماء فتتشربه ا ل أ ر ض أ ي ض ا بهذا المعنى أ ن ا ل أ ر ض طهرات خلص الأرض ا ه وصار من الممكن ا ل ص ل ا ة عليها هكذا كان أ م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مع أ ص ح ا ب ه قد يذهب ا ل إ ن س ا ن لقضاء ا ل ح ا ج ة فلا يجد إ ل ا حجرا مثلا فيستجني فيستنجي بالحجر وبعد ذلك من الممكن أ ن ي أ ت ي ل ل ص ل ا ة وكما ق ر أ ن ا في كتاب سابق بالماء أ و ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر ينقي بهن موضع ا ل أ ق ذ ا ر فهذه ا ل أ ش ي ا ء إ ذ ن ما هي ا ل ط ه ا ر ة قال هي فعل ما تستباح به ا ل ص ل ا ة أ ي من وضوء و غسل وتيمم و ا ز ا ل ة ن ج ا س أ م ا ا ل ط ه ا ر ة بالضم ط ه ا ر ة يعني فاسم ل ب ق ي ة الماء يعني أ ح ي ا ن ا ه ن ا ك شيء يسمى باسم أ ع ط ي ك م مثال أ ن ت عندما تقوم لتتسحر في رمضان هذا القيام وهذا العمل ما اسمه سحور ما اسمه سحور أ م ا الطعام الذي ت أ ك ل ه ما اسمه سحور اسمه سحور عندما ت ت و ض أ هذه ا ل ع م ل ي ة تسمى وضوء في ا ل ل غ ة أ م ا الماء الذي ت ت و ض أ منه فاسمه وضوء و وضوء هذا الماء أ ع ط ي ن ي وضوئي حدا بيعطيك حركات لا بيعطوك ماء ما ء ت ت و ض أ به ا ل ط ه ا ر ة الطهاره الان ب ا ل ض م فاسم ل ب ق ي ة الماء يعني هذا ما بقي من ماء الطهاره ولما كان الماء آ ل ة ل ل ط ه ا ر ة إ ذ ن أ و ل شيء اول شيء امتن الله عز و جل فيه على المسلمين أ ن ه جعل لهم الماء طهورا في بني إ س ر ا ئ ي ل كان إ ذ ا تنجس ا ل ثوب مثلا فكانوا يؤمرون بقطع ثوبهم من مكان ا ل ن ج ا س ة الحمد لله نحن في ديننا يسر ف ن ق و م ف ن س ك ب عليه الماء كما قال صبوا عليه ذنوبا من ماء م ا ل والله ح ف ر و ا ل ل أ ر ض ا ل س ا ب ع ة و ك ب و ا ط ر ا ب ا ت لبرا و غيرهم جيبونا طراب طاهر لا صبوا عليه ذنوبا من ماء إ ذ ن ف لما كان الماء آ ل ة ل ل ط ه ا ر ة هذه ا ل آ ل ة لا بد أ ن نعلم أ ن هذه المياه ما هي ما هي مصادرها من كيف نتوضا منها كيف تصير م س ت ع م ل ة كيف تصير ن ج س ة كيف تكون ط ا ه ر ة ما أ ص ل الحكم فيها هل ا ل ق ل ة تؤثر فيها أ و لا تؤثر كل ذلك سيتكلم الشيخ عنه الواحد ة و ا ل آ خ ر فقال المياه التي يجوز بها التي يجوز ان يصح التطهير بها سبع مياه إ ذ ا ب د أ الشيخ في الحكم عليها قبل العد إ ذ ن أ ن ت تحتاج إ ل ى وضوء و تحتاج إ ل ى إ ز ا ل ة ن ج ا س ة وتحتاج أ ي ض ا إ ل ى غسل و أ ن ت تريد أ ن ت أ خ ذ الماء فمن أ ي ن ت أ خ ذ هذه المياه التي يجوز بها التطهير يعني هنالك أ ش ي ا ء م ا ئ ع ة فهل يجوز فيها التطهير يعني عندك حله عرؤسس وبدك تطهر فيها مكان أ و شاي هل من الممكن أ ن تغسل ثوبك بالشاي من أ ج ل أ ن يطهر من البول ولو سكبت عليه يعني صهريج من الشاي ف إ ن ه لا يطهر إ ذ ن لا بد أ ن يكون هذا الماء ما يجوز به التطهير هذه المياه التي يجوز بها التطهير إ ن م ا ذكرها بسبع أ ن و ا ع من المياه سبع أ ن و ا ع باعتبار مصادرها ولكننا نختم اليوم درسنا بشيء هام وهو أ ن هذه المياه التي يمكن التطهير بها هي بقيد كل ما نزل من السماء أ و نبع من ا ل أ ر ض يعني كان من السماء أ و من ا ل أ ر ض ننظر ماذا ينزل من السماء ينزل المطر واحد وينزل الثلج ا ث ن ا ء وينزل البرد لا الثلج على حقيقته يعني الماء المنفصل من الثلج البرد الماء المنفصل من البرد هذا مصدر ل أ ن ه ماء متجمد البرد لو كان هذا وضعناه على مكان بارد فزاد من برودته و لم ي س ل منه شيء لا يصح به التطهير إ ذ ن الماء الذي ينزل منه فكل ما نزل من السماء نظرنا و بحثنا فما وجدنا في السماء إ ل ا ث ل ا ث ة أ ن و ا ع مطر و ثلج و برد أ م ا لو نظرنا إ ل ى ا ل أ ر ض ف إ ن ن ا سنجد في المقابل أ ر ب ع ة أ ن و ا ع أ ك ب ر شيء البحر ا ل ب ح ر س أ ل و ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ن ا نركب البحر يعني و يحمل ا ل إ ن س ا ن شيء من الماء عندما يركب البحر من أ ج ل أ ن يشرب ل أ ن ماء البحر لا يشرب مالح فماذا نفعل فقال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن ن ت و ض أ منه يعني من الماء الذي هو محمول ف إ ن ذلك يضيق علينا أ ج ا ب ه م صلى الله عليه و سلم بسؤاله بجواب جميل جدا عن سؤالهم هو الطهور م ا ء ه الحل ميتته ما اكتفى بالسؤال ولا بالجواب و إ ن م ا بين قال هو الطهور م ا ء ه كيفما كان ف ت أ خ ذ ماء ا وتغتسل و ت ت و ض أ بشكل طبيعي وزاد عليه بذلك قال الطهور ميتته فكيفما خرجت ا ل س م ك ة حتى ولو ماتت قبل أ ن تخرجها من الماء فما حكمها طاهر الا إ ذ ا كانت ف ا س د ة فالنهي عنها لفسادها لا لموتها ل أ ن السمك لا يصار اليه إ ل ا بالموت صحيح أ م ا لو وجدته طافيا على وجه الماء و ا خ ف ت ه وكان غير متفسخ ل أ ن المتفسخ أ ح ي ا ن ا ماذا يؤدي إ ل ى ضرر في الجسم ليست هي حرام ل أ ن ه ا م ي ت ة و إ ن م ا لمانع آ خ ر وهي الضرر بصحته فالمياه التي يجوز فيها التطهير س ب ع م ي ة فتجد أ ن الماء ا ل أ و ل كما قال الشيخ ماء السماء أ ي النازل منها عندما نقول ماء السماء ننظر إ ل ى قول الله تبارك و تعالى و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء طهورا قد يقول قائل يا ترى هل السماء هذه التي نراها تنزل المطر من السماء لا ليس هذا هو المراد يا إ خ و ت ي كل ما علاك في ا ل ل غ ة فهو سمك كل ما علاك فهو سمك هذا السقف ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ن ا سماء و أ ي شيء يعلونا في ا ل أ ر ض عندما نكون مثلا خارج البنيان أ و ل شيء ماذا السحاب وهذا عرفه حتى من حتى ا ل أ ع ر ا ب قال مثلا شربنا بماء البحر ثم ترفعت ما معنى شربنا يعني جاءت اشعه الشمس فسيطرت على البحر وبعد ذلك خرج البخار وتجمع ب ق د ر ة الله تبارك وتعالى فشكل السحاب وبعد أ ن شكل السحاب ساقه الله سبحانه وتعالى بعبد من عبيده وهو الرياح فسقناه هكذا قال ربنا وترى أ ن هذا الملك الموكل بهذه الرياح هذه الرياح مخلوق من مخلوقات الله ت أ ت م ر ب أ م ر الله تبارك وتعالى فسقناه إ ل ى أ ي مكان إ ل ى حيث أ ر ا د الله تبارك وتعالى وقد ورد في صحيح البخاري اذهبي الى أ ر ض فلان اذهبي الى أ ر ض فلان وهذا أ م ر عجيب ف إ ن الله سبحانه وتعالى نظر فقالوا ان ا ل أ م ط ا ر التي تنزل في الدنيا و ا ح د ة لكن الله سبحانه وتعالى في كل س ن ت ي ن يجعل تقسيمها حسب ما يريد سبحانه وتعالى في ا ل أ ز م ن ة و ا ل أ م ك ن ة فهو ينزل المطر متى شاء وكيفما شاء أ م ا أ ن تكون هنالك خزائن عند الله تبارك وتعالى في السماء العليا هذا شيء لا يعلمه إ ل ا الله تبارك وتعالى وعند الله سبحانه وتعالى أ ش ي ا ء لا تنفذ أ م ا نحن من ن ا ح ي ة ع ل م ي ة من أ ي ن ي أ ت ي هذا الماء يأتي من السحاب الذي ينزل عليه نعم فهو السحاب مثل ا ل إ س ف ن ج ه ت أ خ ذ منها وترتفع وبعد ذلك تسوقها الرياح نعم أ ي ض ا لا يعني هذا عندما نرى بعض ا ل آ ث ا ر أ ن ه ا من خزائن من ا ل ج ن ة طيب هذه من السماء كذا فنحن كما قلنا ا ل أ ص ل الذي نراه والذي نتكلف فيه هو هذا ا ل أ م ر وهو نزول الماء من السماء بعد ذلك لذلك قال النازل منها بعد ذلك قال وماء البحر عندما نقول بحر وهو الماء الملح أ ي المالح نعم يقال ملح ويقال مالح وماء النهر وماء البئر وماء العين فماء البحر كما قلنا أ ي الماء الذي هو البحر وسمي بحرا لماذا أنا ب تقول واحد ويشبه به ل أ ن البحر عميق في طوله وعرضه وعمقه وفي كل شيء وفي اتساعه وهذا خلق من خلق الله مخيف أ س أ ل الله سبحانه وتعالى ان يجعل, الإنسان أن يجعل كل إ ن س ا ن مسلم عنده م و ع ظ ة سيدنا عمر لم ير البحر وعندما أ ر ا د المسلمون أ ن يركبوا البحر عندما توسعوا الدنيا قال صف لي البحر فما طلب من أ و ل ئ ك م ا ل ق ا د ة قال لا تحمل أ ح د ا يعني إ ك ر ا ه ا على ركوب البحر أ ن يكون ذلك ا ل أ م ر اختيارا فلم يرض ى سيدنا عمر أ ن يركب الناس البحر قهرا حتى ولو المجاهدين في سبيل الله في ولو المجاهدين في سبيل الله وماء البحر أ ي الملح وماء النهر أ ي الحلو ي و ا ل أ ن ه ا ر قد تكون نعم يقال نهر ويقال نهر نعم فاي الماء ا ل ح ق ي ق ة هنالك نهر مجرى وهنالك ماء ا ل نهري فنحن نستعمل دائما على حذف مضاف ماء النهر ماء البحر لا نستعمل البحر ماء كذا فهذا على حذف مضاف دائما وهذه هناك أ ن ه ا ر ع ظ ي م ة جعل الله سبحانه وتعالى فيها الخير في الدنيا وهي م ع ر و ف ة كنهر النيل و د ج ل ة والفرات وسيحون وجيحون إ ل ى غير ذلك من الـ يعني الـ الـ الانهار التي جعل ه الله ا سبحانه وتعالى وجعل الناس يبنون حولها ويخذون أ من مياهها ويزرعون أ ي ض ا ويقيمون بسبب وجود الماء وماء النهر وماء البئر والبئر هو ما يحفره ا ل إ ن س ا ن في أ ر ض ه أ و في بيته وبعد ذلك ينزل إ ل ى ا ل أ ر ض ف إ ذ ا يرى أ ن الله يمتن عليه وتختلف ا ل آ ب ا ر باختلاف ا ل أ م ا ك ن وربما بعض ا ل أ م ا ك ن كان عندنا هنا أ ر ض مثلا في القدم بعد ا ل م د ا ن تسمى ب أ ر ض ا ل ن ب ع ا يعني لو حفر ا ل إ ن س ا ن فيها بعد س ا ع ة يرى ا ل أ ر ض م م ت ل ئ ة ماء بعد ذلك صار الماء يغور ويغور صار بعض المناطق يقول و ا حفرنا مئتي متر ثلاثمئه متر قل إ ن أ ص ب ح م ا ء ك م غورا فمن ي أ ت ي ك م بماء معين الله رب العالمين وماء البئر وماء العين العين اسم مشترك ل ل ب ا ص ر ة تسماعين و ا ل ج ا ر ي ة تسماعين والجاسوس يسماعين و إ ل ى غير ذلك لكن عندما نقول ماء العين م ا العين هي العين التي نبعت ترى في طرف جبل من الجبال أ و في واد ي من ا ل أ و د ي ة تنشق ا ل أ ر ض فيخرج منها الماء فهذه تسمى عين ليست بفعل فاعل و إ ن م ا هي كرم من الله تبارك و ت ع ا ل وماء الثلج وطبعا المطر يتجمد عند ن ز و ل ه فيصبح ثلجا وماء البرد أ و بردا ويجمع هذه السبعة هذه قولك ما نزل من السماء أ و نبع من ا ل أ ر ض على أ ي ص ف ة كانت من أ ص ل الخلقه لماذا قال بذلك على أ ي ص ف ة أ ل ا ترى ماء العين حلوا و ماء البحر ملحا ترى أ ن ماء بعض العيون يعني يعطي فيه طعم الكبريت مثلا مثل مياه الحمم فهذه مياه ك ب ر ي ت ي ة هل يجوز أ ن ن ت و ض أ منها يجوز ترى أ ن الطعم مختلف أ ح ي ا ن ا ترى الالوان م خ ت ل ف ة كيفما كان لونه وكيفما كانت طعمه وكيفما كانت رائحته إ ذ ا كان قد خلقه الله عز وجل على ذلك ا ل أ م ر ف إ ن ه يصح به التطهير أ م ا بعد ذلك لو أ ر د ن ا أ ن نصف الماء فالماء في ا ل ح ق ي ق ة أ و ص ا ف ه ع د م ي ة ما معنى ع د م ي ة أ ي لا يوجد له لون ما لون الماء اجعله في إ ب ر ي ق أ ح م ر يصبح أ ح م ر اجعله في أ ز ر ق يصبح أ ز ر ق لا لون له عدمي لا لون له لا طعم له لا ريح له هذا هو ا ل أ ص ل في المياه لكن لو خلقت على خلاف ذلك ا ل أ م ر فهل يصح أ م لا نعم بعد ذلك قال ثم المياه تنقسم إ ل ى على أ ر ب ع ة أ ق س ا م هذه ا ل أ ق س ا م ا ل أ ر ب ع ه من حيث التطهير يعني طاهر مطهر طاهر غير مطهر طاهر مطهر مكروه وبعد ذلك هنالك الماء النجس وهذه هي ا ل أ ر ب ع ة اقسام ل أ س ن أ ت ي إ ل ى شرحها في الغد إ ن شاء الله قسما قسما والحمد العالمين لله رب العالمين.